إن في خلق السماوات والأرض تفاوتوا بألف ليل والفولق التي تجري في البحر بمايا ف amma a وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ ذَامٍ بَثَّهُ وَأَنْزَلَ كِيَاحٌ سَحَ وَظَهَرَ الْفِسْيَاءُ كَأَبِرِ الْمُصَنْعِ فَرِيفَنَ سَمَا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخَيَّلُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندادا يُحِبُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْشَأُوا حُبًّا لَّهَ وَعَنِ الْيَوْمِ الَّذِي نَوَّلَهُ يرون العذاب أن القوة لله الجميل وأن الله شديد tan ba وَقَالَنَّ الَّذِينَ تَبِعُوا لَرُنَّ أَن نَّلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَكُمْ أَنبِيَاؤُنَا وَأَنَّهُ كَمَا تَبِعُوا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارب وقوت الشيخ فوق ان انكم معدون namaya